أو غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم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 حاكمنا أنت ربنا وإليك المصير فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت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 وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واخرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء منك إلا إليك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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 وذكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 وهب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجنيرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجواء ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا كريم الصفح يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا نسألك يا الله ألا تشوي خلقنا بالنار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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دفها وجلها وأولها وأخرها وعلى أنيتها وسرها، يا من وسعت كل شيء الرحمة وعلمها، يا أرحم الراحمين، اللهم بعلمك الغيب.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 وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وصلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس اللهم أنزل على قبورهم الضياء اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور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 وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك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 ومجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك أن تفك قيد أسرانا وأسرى المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسرى المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم احفظهم بحفظك وقلهم برعايتك اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فكسهم وجياع فاطعهم ومساكين فرحمهم اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم اللهم إنهم مظلومون فانتقم لهم اللهم إننا نسألك أنت قرأ عيوننا بعودتهم اللهم إننا نسألك أنت قرأ عيوننا بعودةهم ورجوهم سالمين عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه وجعل كيده في نحره وجعل تدبيره تدميره اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى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 واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعج فيه أهل طاعتك ويدل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن الممكن على بصيرة وحكمة ومنهج وسنة يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات اللهم عليك بمن أدخل إلى بلادنا وبلاد المسلمين المخدرات والمسكرات اللهم عليك بمهربيها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 اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق اللهم أرنا فيهم يوما أسودا واجعلهم عبرة لأمثالهم من المفسدين والمخربين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس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 نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن حل علينا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والشيشان اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم واجعلها على عدوهم سنينك سنين يوسف اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين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 اهزمهم وذلزلهم واجعل الدائرة عليهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر أسلحتهم وفرق بينهم وبين من شايعهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احصي عددا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 في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزناء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم لا تهلكنا بما فعله السفهاء منا اللهم لا تهلكنا بالربا ولا تعذبنا بالتبرج والفواحش وسائر المنكرات اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف عين ولا أقل من ذلك. اللهم اجعل آخرك لا منا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخرك لا منا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد.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 وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ وختاما نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يتقبله منا وتقبلوا منا أطيب تحية الموزعون الوحيدون تسجيلات العارضية الإسلامية بدولة الكويت هاتف رقم 4806059 فاكس 4803500 ثمانية صفر, صفر ثلاثة ومؤسسة الألفي للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية مكة المكرمة هاتف رقم خمسة, خمسة خمسة ثلاثة أربعة واحد فاكس خمسة خمسة سبعة ثلاثة ستة أربعة خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته